وماذا يا تراه يقول سؤال انت معناه وعم انت دنياه بليغا كنت احسبه ولكن الجمد فاهه حروف القول قد سكتت وتاهت مثل من تاه بليغا كنت احسبه ولكن الجمدناه حروف القول قد سكتت وتاهت مثل من تاه لما حرف سمعت نداءا قال اما ya ummi ya ummi ya ummi ya ya ummi ya ya ummi ya ummi ya yeah. لو النجمات تسكب نورها اماه شلالا كل حناجر الأطيار لو غنت كي موال لو النجمات تسكب نورها اماه شلالا كل حناجر الاطيار لو غنت كي لو الأنسام طافت في رحابك تنثر لا ترى تحبسو دمعنا دم كيلا بروضك نلب الزهراء لو طافت في ريحابك تنثر لا ترى تحبس دمعنا دم كيلا بروضك نلب الزهراء ما وفاتك يا اما يا اما ما وفاتك مسقانا يا اما ما وفاتك يا امي يا امي ما وفاتك مثقال يا امي وترمي لي سهام الشوق تبكيني اذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا امي وترمي سهام الشوق تبكيني اذا ترمي عاد النبضه يشدو حنيني فضا يأ, <وضح> يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي, <وضح> يا, أمي يا امي يا يا يا أمي. يا وتبتسمين رغم المر تحتسبينه أجرا اذ الصبر من لا صبره قلت له الا صبر وتبتسمين رغم المر تحتسبينه الصبر من لا صبره الا صبر حنانك انها الايام انكادت لا مع الاحلام نورا ما خبا فينا حنانك انها الايام انكادت لا تنسينا طفولتنا ما خبا فينا فذرينا ادرينا وضمينا فذرينا وضمينا نعود اليك اطفال طال وطال وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادنا نبضه يشدو حنيني فاض يا, يا, يا, يا امي يا امي يا امي يا امي يا يا يا يا, يا, يا امي ya ummi دعيني الفم الجنات تسكن تحت أقدامك واشعل مقلتي شمعا تنير دروب ايامك دعيني يا امي دعيني الفم الجنات تسكن تحت أقدامك واشعل مقلتي شمعا تنير دروب ايامك واحيانا فيك عبدا ما يطيق لنفسه عتقا واحيى ما يطيق لنفسه عتقا قربك جنتي املاه ودك كان لي رقا اتكفر روح اتكفر روح اتكفر روح اتكفر روح لو نشرت على اكتافها شالها وترمي لي سهام الشوق تبكيني اذا ترمي فؤادنا ابضه يشدو حنيني فاض يا امي وترمي لي سهام الشوق تبكيني اذا ترمي فؤادنا ابضه يشدو يا امي, يا أمي, يا أمي يا